وَأَهُ تَعَ جَدُّ رَبِّنَا مَاتَّخَدَ ما صَاحِبَ تَ وَلَا وَنَدَاب وَأَنهُ كََ يقُول سَفِيه نَا عَلَم اللهِ شَقطاق وَأَنَّ بَنَنّا أَ تَقُولَ الإِنسُ وَالجِمُّ عَلَم وَهِ كَدِبَاب وَهُ كَ لجَالُون الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسن السماء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 فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا تحروا رشدا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 لَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ مَنْ قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عددا